وَالرُّوحُ إلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِ لَأَلْفَ سَلَفَ جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ ضَعِيدًا وَنَرَوْنَهُ قَرِيبًا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 أذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصفين أشعة الأبصارهم ترهقهم ذلا ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.